وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَابُوا إِلَيْهِ يَمْتَعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ الذي ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلَى اللهَّ مَودعكم وَهُو على كلُِ شيءَييد قَدير أَلا إِهُم يَثْنونَ صُغورَهُم لَسْتَخْفُ مِن أَل حينَ يَسَعْشونَ فِيبَهُمْ يعلملَمُ ماَا يسونَ وَما يعَنون إِهُ عَم بِذَا فيِي الص الصبُور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 وَلا إِن أَذَقُنهَُ عَم أَذَذَبَر أَمَ السَّتْم َكولًا ذَهَبَ السَّيئَةُ عنِّي إِهُ لَفَِحُ فَخُول إِلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا إِنَّمَا يُؤْمِنُونَ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 فإن لم لَكُمْ لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا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 فَمَنْ كَانَ على ذَينََةٍ يِروَبِّهِ وَيَتْنُوه شَاهِدٌ مِنْهُ وَبِن قَبَنِهِ كِتابَابُ مُ سَائِمَا مَو وَرَحْم أُلَاائِكَ يُؤمنِنونَ بِ وَمَيْ يَكفُ بِه مِن الأأَحزَابِ فَن النُرْمَْودُ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 قُرَتُهُمْ كَافِرُونَ أَلَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ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 خَالِدَاتٍ وَأَخْبَدَهُ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلا قد أَرسََّ نوحًا إ قَوْمِهِ إِ لَكُم نذير مُبين أَلَّ تَعبُذُ إَِّ اللهَّ إِ أَخَافُوا عَلَْكُم عَدَ بَيَوْ مِن فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ رَجُلٌ بَالِغُ الْعُمْرِ وَمَا نَرَى وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ لظنكم قال يا قوم ارايتم ان كنتم على بينه بالربي واتاني رحمه من عنده فعنيت عليكم فعنيت عليكم ان الزمهموها وانتم لها ك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 وَتُهِمّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَنِّي خَزَائِنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُوم وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين وَلَئِن مَّاتَ يَأْتِيكُم بِهِ إِلَٰهُ إِن سَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِن أَرَدتُ أَن أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُضِلَّكُمْ فَهُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيِّنَا وَلَا تُخَاطُ بَنِي فِالَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَكُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْوا عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْهِ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ آمَنُوا وَفَرَّتِ النُّورُ كُلُّ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ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 وَلَدًا نُحِرَ رَبُّهُ فَقَالَ رَبّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ أُعِدَّكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ, أن تُمّ إِلّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يَرْسِلِ السَّمَاءَ لَكُمْ قُوَّةٌ إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُدْرِنِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اكْتَرَا كَذَٰبَ عِظَامَ آلِهَتِنَا بسوء. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكدون جميعا فما لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جِيْنَاهُ هُدًى لِئَامَنُوا مَاهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ وَلِيٍّ وَتِلْكَ عَادٌ تَحَدَّوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عنيد.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 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مذيبا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل قبل هذا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 فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريبا فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوبا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 اَلَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا نَبَتَ إِلَّا للفنيد فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفا قالوا لا تخف اننا انسلنا الى قوم موط وان قال إِمَاتٌ فَأَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبًا قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عجيب قالوا اتعجبين من امر الله قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلن ووجاء ادخل البشرى يجادلونا في قوم نوط ان ان ابراهيم لخليم او واهم منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا ان وإنه قد جاء أمر ربك وإنهم آديهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ وضاق بهم ثرعا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 فَنُرَبِّكَ لَن يَصِلوا إليك فَأَسْلِمْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ نَصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَ أَأَمررونَ جَعَن عَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطرَرن عَلَيْهَا حِجَرَةً مِن سِبجل مَبُودَ مُسَووَّمَةَ عدَ رَبِّكَ وَمهِييَ مِنَ الظَّالِ مِينَ بِبَعي فَإِلَٰهِ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاتَّقُوهُ وَلَا تُشْرِكُوهُ بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط وَلَا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أن عليكم بحفين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 قَالَ يَا قَوْمِ ارْهَبُوا رَبًّا عَظِيمًا مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ مَوَاخِرَ قَدْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَإِنَّ رَبِّي لَبِالْمِرْصَادِ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يأتيه زي هو من هو كاذب وارتقب وارتقب ان لي ماكم لطيبا ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه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 ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرٰنِ نُسْقِى عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمًا وَخَصِيْدًا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ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 فمنهم شقي وسعيدا فأما الذين شقوا ففي النار, ففي النار لهم فيها زفير وشهيد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 هَؤُلاَ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ وَابَؤٌ مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَن أَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبًا وَإِنَّ كُلَّ لَنَمَّا لِيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ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 فَإِنَّ نَغَارُ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذكرى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 فَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَأَمَّا كَانَ رَبُّكَ لَيُهْلِكَنَّ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ سَأَلْتَ فَكَلاَ جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 توكل علي ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل علي فاعبده وتوكل علي وما ربك بغافل عن تعملون